كنا وصلنا في أياد الليل فجر مهما أرادوا جدنا الإسلام نورا زدنا الإسلام نورا لن نسير على النفير إلى المجد التدير أركاننا ما عاد يأسرهم صمت الردود لن تثنينا القيود لاننا زدوا الصمود وعلى النفير إلى المجد التليم أركاننا ما عاد يأسره صمت الركود لن تذنينا الضيود لأننا سمع الصمود نعادي من يعادينا فإنه جبل تصدى للعداء يوم الوضاء ان في ركب العبيد قد غرسوا الرماح بدربنا نصب السدود لن تثنينا القيود لاننا اسد الصمود لا ليس إننا لاننا ذا الجدود انا بللنا ان نسير في ركب العبيد قد غرسوا الرماح بدربنا نصب السدود لن تثنينا القيود لاننا اسد الصمود آه.